يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفسنهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا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 العام والخاص ومجالس أصول الفقه هي من الأهمية بمكان وقد قلت كثيرا ما من علم إلا وهو في عواذ شديد لعلم أصول الفقه علم أصول الفقه من أهم العلوم التي لا بد أن يعني يهتم بها طالب العلم ويتأكد عليه عمليا أن يكون متقنا في هذا الباب انتهينا من مباحث مهمة في مباحث العام والمصنف دخل بعد ذلك على الكلام على الخاص ومسألة التخصيص طولا التخصيص التخصيص معناه هو قصر حكم العام على بعض أفراده التخصيص هو قصر حكم العام على بعض أفراده لو قلت أكرم, أكرم العلماء أكرم العلماء هذا هذا على العموم لو قلت أكرم علماء الأصول أو أكرم العلماء المحدثين فيب المسألة على الإكرام على أهل الحديث أو أكرم العلماء الفقهاء فهذه خاصة أيضا على على الفقيه فإذا نقول التخصيص هو قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر من هذا من هذا العام والتخصيص على قسمين التخصيص على على قسمين تخصيص متصل وتخصيص منفصل التخصيص قسمان تخصيص متصل وتخصيص منفصل ومسائل التخصيص مسائل مهمة جدا لأنها كما قلنا فيها إخراج بعض, بعض أفراد العام من الحكم العام وكلها حكم آخر مغاير لحكم العام وهذه كما قلنا فيها, فيها, فيها ما فيها من المسائل الخلافية بين العلماء في درجة الكلام على مسائل التخصيص قلنا التخصيص إما أن يكون تخصيصا متصب أن يكون متصلاً أو أن يكون منفصلاً والتخصيص بالمتصل التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالصفة تقييد بها والتخصيص بالشرط بل والتخصيص بالقياس أيضاً هذا تخصيص مت، مت، متصل وهناك مخصصات ممفصلة والكلام على التخصيص المتصل حل اتفاق وان كان الخلاف في, في مسائل الاستثناء مثلاً عن مسائل المتعاطفات ولو كان الاستثناء في الجمل المتعاطفة على آخر جملة هل يكون الاستثناء والتخصيص هذا جاء الحكم جاري على جميع الجمل المتعاطفة أم على آخر الجمل هذا هذا الخلاف بين بين العلماء اولا التخصيص المتصل كما قلنا إما التخصيص بالصفة واما تقسيس بالشرط وما تقسيس بالاستثناء أو بالسياق نبدأ التخصيص بالم... بالاستثناء لأنه من الأهمية بالمكان هناك تخصيص أيضا بالغاية التخصيص بالاستثناء هو أن يأتي السياق وفيه اداه من أدوات الاستثناء تستثني فردا من أفراد العموم المذكور سابقا بحكم يغاير حكم العموم وأدوات الاستثناء هي إلا وسوى وغير وعاد وما وخلا وما خلا كل هذه من أدوات الاستثناء إن وردتها في حكم ووجدت الحكم عام وجاءك هذا الاستثناء تعلم أن المستثنى قد خرج بالحكم من المستثنى المستثنى قد خرج من الحكم من المستثناء من لو ضربنا أمثلة على ذلك نجد بأن الأمثلة في الكتاب كثيرة من الكتاب والسنة وهو أفضل شيء أننا ممثل بالكتاب والسنة في هذه الأبواب. قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتصو بالحق وتصو بالصواب. قال والعصر القسم بالاقسم الله على بالزمان بالدهري والعصر إن راجع صفة التفسير أو العصر إن الإنسان الإنسان كما بينا قولا ذلك بأن هذا من الفاظ العموم الاستغراق هنا على الجنس البشر جميعا ينزلون تحت تحت قول الله العالى إن الإنسان إن الإنسان لا في خسر فالإنسان عام على الجميع ينزل تحته الذكر الأنثى الصغير والكبير الشيخ الهارم والشاب قال إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات طبعا هذه أمنوا إذن الصغير والصبي لأنه يتبع لأبويه لكن الأصل بان الكلام على الاستغراق قال إن الإنسان لا في خسر فكل انسان في خسر نعم في خسر إن لم ينجو يوم القيامة فهو في خسران وإن لم يسعد بعبادة الرب الرحمن سبحانه وتعالى في, في هذه الدنيا فهو من الخسارة بمكان إن الإنسان لا في خسر إلا استثناء الآن الذي سيأتي بعد بعد إلا حكمه يغير مكان قبل قبل إلا وهذا اخراج اخراج لبعض الأفراد عن أو, أو لأحد أفراد, أفراد المذكورة تحت العموم يخرج ويغير حكم حكم ما سبق قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس الجميع آمنوا قد قال الله يعرف من شاء فاليوم من شاء فليكفر هذا التخصيص, هذا التخصيص الأصل التخصيص هنا المتصل قال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات إذا هم الذين قد ينجون من تكتب لهم النجات من الخسران الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأنت لا تجد في كتاب الله رفعه الكلام على الإيمان إلا تجد معه العمل العمل الصالح وقام قال علماؤنا لا يمكن أن يخلو إمام من عمل صالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتعصى بالحق وتعصى بالصبر فهذا هذا تخصيص يبتدأ تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عموم حكم الخسران بأن هؤلاء تكتب لهم أن ريت في عسلهم الخسران بل الفوز العظيم بأنهم إذا آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات فهذا أيضا من باب التخصيص خصص هؤلاء خرج حكمهم أخرجهم بحكم غير مغاير الحك الحكم الأول ولو قلت مثلا ادعى زيد على على على على, على عمر بالدعاء قال قال زيد اني اساله مالا فقال عمر نعم لك مائة إلا إلا خمسة أو لك مائة إلا فلك مائة إلا عشرة, عشرة فالمائة اقر بها إلا العشرة لم يقر بها يبقى إذن إلا هنا ما جاء بعده حكمه مغاير لما؟, لما كان قبله قبله في إقرار وأما بعده في في إنكار فيبقى العشرة لا, لا لا لا تدخل في الدين الذي قال وهذا في الآت موجود آية بنفس ضرب المسأل ما هي الآية؟ لا لا على ما ضربت مثلا أنا أنا لا أرى أنت تقرأ أنت الآن لا, لا أرى في ناحية سلم أنت تسمع لأن ما أرد المرتوب ما هي الآية؟ ما حدا تبيه، ولا أنت طبعاً خلاص. <تصفيق> إلا خمسين سنة. إلا خمسين عاماً. إلا خمسين عام. إلا الآية. نعم. عليه السلام قلت كم ألف سنة إلا خمسين إلا خمسين عاماً. طب هات المصحف عشان إيش؟ أمشي. سنة ما في ما ح ما الحظر أخويا من راح، ما قدر فيم ألف سنة إلا خمسين عام. معيان هوش مصحف صوب. فما غصب، فما قدر إلا خمسين عام. فلا بيتفيم. فلا بيسا. لا. مش استغفر الله. إلا خمسين عام، فهذا لا واضح على على الاستثناء هنا. إذا إذن هذا الاستثناء المتصل أيضا في قول الله تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمن وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر قال وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إذا على التعميم كل مؤمن لا يمكن أن يقتل المؤمن وهذه ليس, ليس المسألة هنا خبر ردي الإنشاء وليس الأمر على حكم عام وإلا فهناك من تجرأ وأسال دماء المسلمين قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا إيمانه يمنعه لو كان المؤمن حقا لا يمكن أن يتجرأ على سفك الدماء قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يبقى هنا الآن خرج الحكم هو الآن خرج تخصيصا يبقى المؤمن قد يقتل مؤمنا خطا دون, دون القصد ولا ولا العمد ولا الترصد لذلك بحال من الاحوال هذا أيضا من باب, من باب التخصيص بالمستثناء بالاستثناء وكما بينا المستثنى غير مستثنى منه الحكم يغير ما قبل إلا حكمه عام ما بعد إلا إخراج بعض الأفراد فحكمه يغير ما قبل, ما قبل إلا أيضا من ذلك قول الله للفعلاء وإذ قال ربك الملائكة إني, إني خالق بشرا من طين فلا سويته إلى آخر الآيات قال الله تعالى في بعض الآيات قال قال الله لملائكه فسجدوا جميعا فسجدوا وقلنا ما اجت سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وقلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين هنا هنا هنا الاستثناء ايضا فيه اخراج قال واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين ابى واستكبر في في في قال ابى واستكبر وكان من الكافرين لكن هنا لا بد ان ننظر نظره اخرى معناه استثناء والاستثناء في التخصيص ولان ما بعد إلا حكمه يغير ما قبله إلا هذا التخصيص إخراج بعض أفراد العموم من الحكم العام اخراج بعض افراد العموم من الحكم العام لكن هنا نظرنا الحكم العام هل عم شمل شمل من شمل وهل ابليس من الملائكه ويقول هو اتفق بوجودي مع الملائكة عبدا لله تبارك وتعالى وليس من الملائكة فهذا الاستثناء الحق الاستثناء هنا استثناء منقطع هذا الاستثناء ليس متصلا لأن إبليس ليس من الملائكة هذا استثناء منقطع وفيه تخصص أيضا هو هنا دخوله معهم لوجه شبه في التعبد وأيضا لدخوله معهم بالأمر بأن الله فعل أمرهم جميعا فدخل معهم في هذا الباب فالاستثناء هنا استثناء منقطع وليس وليس استثناء متصلا كما قال الله رجل على وَإِدْخُلْنَا إلا اِسْجُدُوا لكن فَسَجَدُوا انا اقول الا إسناء سناء بيكون بمعنى لكن لكن ابليس لم يكن من الساجدين قال إلا إبليس لكن ابليس ابى واستكبر كان وكان من من الكافرين هذا تخصيص أيضا الحكم فكل الملائكه سجدوا لآدم طوعا لربهم سبحانه وتعالى لما امرهم بذلك ايضا قال الله جل في اولى عن اهل الجنه قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم الا قيلا سلاما سلامه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إذا هذا الحكم العام انهم في الجنه لا يسمعون لغوا ولا ولا تأثيمة. صحيح لكن يسمعون غير ذلك المغايره تخصيص لكن هنا الاستثناء ايضا استثناء منقطع لا يسمعون فيها لغة ولا تأثيما إلا قيلا يعني لكن قيلا سلاما سلامة إذا ولأن السلام لا يخرج عن لغة ويخرج عن عن التأثيم وبه ويكون هذا الإفراط أيضا تخصيص تخصيص بالمستسنا أيضا قول لا لنفعنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هنا أيضا الحكم العام حرمة أكل المال الإنسان إلا إلا بحق حولنا تأكل من أنسان بالباطل ولا تأكلهم ونقم بينكم بالباطل هذا على التعميم جميعا لا يجوز ولا حل ما لم يكن موسى إلا عن طيب نفس منه ولذلك قال الله تعرفوا على إلا إلا أن تكون تجارة حاضرة بينكم تديرونها، أو قاله إلا أن تكون عا إلا غير تجارة عن تراد منكم عن تراد منكم فهذا أيضا نوع تخصيص هنا تخصيص بال بل بالاستثناء واشترط بعض العلماء في مسألة الاستثناء أن يكون الكلام متصلا اشترط بعض العلماء أن يكون متصلا لا أن يكون مفصلا قال الله تعالى أيضا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهنا الآن قال الذين هم لفروجهم حافظون هذا على التعميم ثم خصص بعد ذلك تخصيصا آخر بالإباح وهو إلا على أزواجهم أو أو ما ملكت فهذا تخصيصه الآن يعني هو هو هو ولن لا يعاتب على ذلك ولا ولا يأسى على ذلك ولا يعاقب على على على ذلك أيضا في قوله الذي يفعله أهديكم الله وسبحكم جزاك الله خير قال الله جل في علاه والذين لا يدعون مع الله إلى آخرة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك هلق أثما على الجميع الآن قال الا من تاب واامن وعمل عملا صالحا فاولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات تخصيص اقول الآن كما قلت القاعدة ما بعد إلا حكمه يغير ما ما قبل الا ما بعد إلا حكمه يغير ما قبل إلا أيضا من ذلك في قول الله في قول في قول في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد الا وله ما, ما, ما من احد له يد علينا إلا كفانا بها ما من ما من له يد علينا إلا كفأنا بها قال إلا الا الصديق قال إلا الصديق وهذا تخصيص يبقى الجميع او حكمهم ينزل عموما كلهم قد قد وفى الله لهم جميع قد وفى النوم مسلم لهم ورد رد الاكرام باكرام إلا الصديق قال والله يفله. فهذا تخصيصه الآن إذن هذا الكلام على مسألة الاستثناء والتخصيص بالاستثناء فإنه كما قلنا نوع من أنواع التخصيص التخصيص المتصل يبقى لنا بعض الأحكام في هذا الباب وهو مسألة إذا كانت هناك جمل متعاطفة وجاء الاستثناء مع على الجملة الأخيرة فهل الاستثناء يخص الجملة الأخيرة فقط؟ أم هو يرجع على جميع الجمل المتعاطفة عن التمثيل في ذلك يعني تمثيل بآية واحدة والامثله على ذلك أكثر من هذا لكن هذا التمثيل يعني فيه ظهور وجلاء على الخلاف لأن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف الجمهور يرون بأن الاستثناء الأصل فيه انه يعود على كل الجمل المتعاطفه وهذا حق لأنه لو قلنا ما هو أصل العطف الاشتراك في الحكم فإذا جاء الاستثناء يبقى كله مشترك ينزل تحت هذا الاستثناء فيعود الاستثناء على الجميع إلا إذا دلت قرينة أخرى أو أخرى تخرج شيئا من من الجميع من هذا الاستثناء. أما إحنا فقالوا الاستثناء يكون على على على على على الجملة الأخيرة لا على الجمل المتعاطف. الاستثناء على الجملة الأخيرة لا لا على الجمل المتعاطف. والتمثيل ذلك في قول الله رفع الذين أرمونا المحصنات ثم لم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفسخون إذن عندنا هنا الآن قالوا الذين أرمونا المحصنات ثم لم يأتوا أربعة شهداء إذن هو الأصل في ذلك أنه إذا قذف دون أن يأتي بالأربعة شهداء له أحكم ثلاث فاجلدوهم ثمانين جلده قال ولا تقبلوا لهم الجلد احكمهم الجلد ثمانيه جلده ولا تقبل لهم شهادة ابدا وايضا تسموهم بالفسق احكم ثلاثه هذه احكم ثلاثه ثم جاء الاستثناء قال الله جل جلاله الا الذين إلا الذين, تابوا وأصلحوا. إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم قال إلا الذين تابوا مع ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم هنا النظر في هذا الباب قلنا بأن الاستثناء جاء على جمل متعاطف فيبقى الأمر على أنه مختلف فيه بين العلماء هل الاستثناء هنا يعود على جميع الجمل المتعاطفة أم لا قول الجمهور يعود وإذا قلنا بالعود فما الأحكام؟ أعيدوها على على على على الجمل متعاطفة وأخرجوا ليها الأحكام. الجمهور قال تعود على الجميع. نعم. تقول الجمهور قال تعود على الجميع. كم هنا قلنا تعود على الجميع أريد الأحكام الآن؟ الجلد وعدم قبول الش عدم قبول الشهادة والتفصيل. بعنى إيه؟ بعدين بعدين سيرجع س... س... الاستئناء إلى على الجلد و... عدم قبول الشهادة والتفصيل والتفصيل. والت... ممتاز من أجاب ذلك من جهاد ممتاز ممتاز طب هذه الإجابة نقول إذا إذا يعود فإن الله غفور رحيم يعود على الحد صحيح ويعود على قبول الشهادة ويعود على مسألة التفسيق <تصفيق> يبقى إذا من تابوا من عمل عمل صلح فق الله الذين جا... ل... تابوا من ذلك وأصطفوا فإن الله غفور رحيم يعني غفر لهم إذا لا يسمون بالفسق ولا ترد شهادتهم ولا, ولا يقام عليه الحد, علي الحد هذا على قول إيش؟ الجمهور لكن جاءت أدلة قوية تخرج لنا مساءة الحد بأن التوبة لا تسقط الحد ما دام الحد قد بلغ وليه الأمر ما دام الحد بلغ وليه الأمر لذلك سفوان لما قال سامحته يا رسول الله عندما نام على برده وجاء الرجل فسرقه فأخذ أوليه وسلم فأمر وقات عاديه فقال قد سمحته يا رسول الله ومنحته إياه قال هل كا هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ فقال من أبدل أن صحيفته أو صفحته قامنا عليه الحد ولذلك الأصل أنه تعاف الحدود فيما بينكم هذا الأصح وما رفع على ولي الأمر فلا بد أن يقوم الحد المرأة المغزمية لما جاء أسامة يشفع فيها فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من, حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله. وقال أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقدعت لقدعت أده. إذن لا يسقط الأدلة الكثيرة التي جاءت تثبت أن الحد لا يسقط ولو بالتوبة. ما دام قد، أنا أبتد شرط قيد. ما دام قد في عيله ولا الأم. والدلاء عذاب دلالات. وإلا فهلابن هميا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له البينة أو البينة أو حد في ظهرك؟ لو كان يتخلى التوبه التوبة يسقط الحد لقال له البينة أو التوبة أو الحد في ظهرك ما أنجاه من الحد لأنه صار قاضيفا عند النبي سلم ما أنجاه إلا إيش آية اللعان آية اللعان التي انجته ونزلت حتى تمر الساحة الغامدية عزبت للنبي بي هنا الآن الغامدية جاءت تائبه أكثر من الماعز والدلعة ذلك النبي قال تصريحا قال لقد تاب التوبة لو تاب صاحب مكسن لقبلت ما أعز لقانه المسلم التوبة وهو قد تاب لذلك المسلم قال رايت يسبح في أنهار الجنة ومع ذلك أقام عليه الحد فمن أبد الصفحة فلا بد أن يقام عليه الحد من باب اقامه حدود الله جل في أولا فإذا هي رجعت حقا على المتعاطفات جميعا لكن الذي خرج خرج بإيش بدرين خارجي بقرينة خارجية. أما الأحناف فقالوا إنها لا تعود إلا إلا على الأخير. هم الأخير هؤلاء هم الفاسقون. يبين أنهم يقولون بتراب برد الشهادة وبقامة وبقامة الحد. طبعا حج عليهم جاءت صريحة من فعل عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن بأن بكر عندما قذف المير بن شعبة ومعه ثلاثة الثلاثة اتفقت كلمتهم الرابع اختلفت الكلمة، فأقام الحد عليهم. قال عمر المخطب، قال له، قال لأبي بكر، قال توب وأقبل شهادتك. هذا نص صريح في الباب. قال توب وأقبل شهادتك. لذا لذلك قال الله لذلك قال الله تعالى، الذين تاوم بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم. هذا التخصيص بمسألة الاستثناء. وقلنا اشترط بعضهم في مسألة الاستثناء. أن يكون لا يكون فوص... لا يكون هناك ما يفصل بين الكلام والاستثناء لا يكون الكلام مفصولا ويرد عليهم بقول في قول جمهور بانهم قالوا مساله الاتصال مساله نسبيه وقد اثبتوا ذلك بقول وسلم عندما قال قيل له إلى الازهر قال وسلم في شجر الحرم قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها فقام العباس قال إلا الإظهر نجعله في القينات وفي القينة وفي التنور أو في غيره للإشتعال قال إلا الإظهر فقال مسلم إلا الإظهر وهذا هو فصل في الكلام ومع ذلك اعتد به العلماء تاما بأن الاستثناء كان صحيحا وأما المسألة التي توسعت في مسائل الاستثناء أن يكون الفرق بينهما كسنين ونقول ذلك عن عباس فهذا فيه نظر ويرد عليه آية واحدة تنهي المسألة وهي قول الله للفعلاء اللي لأيوب خذ وخذ بهذه دغصا فاضرب به ولا ولا تحنس ووجه الدلالة من هذا ما هو ليت أبناء الجمعة الذين يجيبون بذلك ما وجه الدلالة على ضاعف قولنا عباس أنه ولو يستسنى بعد السنين فهو يعتد به رد عليهم بهذه الآية فقط رد على قولنا عباس بهذه الآية كيف نوجه الدلالة منها يعني. يقول محمود ل... من محمود محمود عليش إن صح على قول محمود إنصح... ممتاز لكنه يتغيب واعتذر أول أمس اعتقد وبرضه تغيب إياه والغ... والتغيب التغيب إياه هو التقاوس إياه هو يقول إن صح على لقال... قل إن شاء الله ممتاز إن صح هذا الكلام لقى لعيوب قل إن شاء الله إن صح لكن هو خفف عليه بالضرب إيش أخذ عسكالا في ماء شمروخ وضرب بها فقال خذ بهذه كدغصا فاضرب به ولا تحنس وجهاد كلام وجهاد ما شاء الله ماش ليد إذا هذا هذا بالنسبة للكلام على مسألة الاستثناء والتخصيص بالاستثناء التخصيص الثاني وما زلنا في القسم الأول هو التخصيص بالمتصل التخصيص الثاني في القسم المتصل التخصيص بالشرط هو قريب من الاستثناء تخص بالشرط قريب من من الاستثناء كان تقول ان تقول اعطي الدرجه النهائيه للطلبه ان اجابوا او قل ان اتقنوا الاجابه مش اجابوا فقط اعطي الدرجه النهائيه للطلبه ان اتقنوا الاجابه يبقى هنا احنا قلنا الشرط هنا ان يتقن الاجابه يبقى اذا لا احد سيياخذ الدرجه النهائيه فالتخصيص بالشرط هذا التخصيص بالشرط ان اجابوا هذا الشرط أن تشترد شرطا يقيد أن تشترد شرطا يخصص تعميم الحكم وفي الهات كثيرة قال الله جل في والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتابة من قبلكم إذا أتيتمهن وجورهن الشرط هنا وإن إذا أجورهن. نعم إذا أتيتمهن وجورهن وقال الله جل في علاء فانتابوا واقاموا صلاتهم وزكاتهم فخلوا سبيلهم قال فانتابوا واقاموا صلاتهم وزكاتهم هنا الاسره من المشركين قال الله تعالى فعنال فانتابوا واقاموا صلاتهم وزكاتهم فخلوا سبيلهم هذا هذا ايضا تخصيص بالشرط الشرط هنا ما هو الشرط ان يتوبوا وان يقيموا الصلاه وان يدوا الزكاه شروط من أجل من اجل التسريح فإن تأبوا وأقاموا صلاة وآتوا, وآتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك قال فخلي سبيله وهذا حكم معلق بشرط والتخصيص هنا فإن تأبوا كل المشركين خصص منهم من تأبوا وأقاموا صلاة الزكاة بالتسريح والباقي تحت اليد قال الله الالفعلاء فمن شهد منكم الشهرة فليصب فمن شاهد منكم الشهرة فليصومه هنا هناك حكم هو الآن وجوب الصوم لكن هو علق قبي بشرط صحيح ما هو قال من شاهد منكم الشهرة فليصومه أين أين تخص بالشرطون يقولون شهود رمضان شهود رمضان قالوا يعني أجابوا ممتاز ممتازين بعيدا الشرط هو شهود رمضان يبقى ذلك كله كل مسلم عليه صوم رمضان بشرط أن يشهدوا يبقى فما لم يشهدوا فليس فليس عليه من مات قبله فلا يلزم به صحيح ولا نعم وايضا من لم يرى الهلال لا يلزمه حتى يرى يبقى اذا الشرط هنا شهود شهود رمضان ممتازين هذا التخصيص بالشرط وما قلناه بالتخصيص بالشرط ما قلناه بالتخصيص بالاستثناء يدخل تحته أيضاً التخصيص بالجمل المتعاطفة لو جاء الشرط على آخر جملة فإن الشرط يجرى أو نجريه على جميع الجمل المتعاطفة خلافاً للأحناف من ذلك أيضاً التخصيص بالصفة يارد اللفظ على العموم ثم يقيد يخصص بصفة كان تقول استعمل العلماء الصادقين استعمل العلماء الصادقين استعمل العلماء لو سكت هذا التعميم اهو الان كل العلماء لكن هو قال استعمل العلماء الصادقين فقيد بوصف فهذا تخصيص اهو الان التخصيص بالصفه او صفة الصدق صفة الصدق ويعرف صفه الصدق بالاستمراريه بغيرها صفه صدق لها لها معالم كثيره لكن القصد بانه قيد هنا بصفه خصصت العموم استعمل العلماء كل العلماء لكن خصصا بالصادقين قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ولله على الناس عمومه عموم الناس ولله على الناس على جميع الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع أخيره الآن مخصص هناك صفة تخصص frustrating من استطاع إليه هو وهو بملك, بملك الزاد والروح قال من استطاع إليه سبيله هذه ايضا فيها التخصيص التخصيص بالصفر. فالجميع عليهم الحج الا من وصف هذا الوصف قال الله تعالى وربائبكم اللاتي وربائبكم اللاتي في اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بين ورابئكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن تكون دخلتم بهن في حجوركم أوصفهم مقيد لكن الوصف المقيد هذا غير مراد ورابئكم اللاتي في حجوركم هذا وصف مقيد ووصف غير مراد حتى لو لم تكن في الحج فإنها لا تحل لا الواص المقد هذا ملغي من الآية قال وربائكم الد... والذين و... في حضوركم من نسائكم والذين دخلتم منه ها الدخول ظاهر يكتبون أجابوا بها ممتاز ايش الوص ما أحد أجاب إلا اثنين والدخول ما يعني في جزء بي بي بيقول الدخول وجزء بيقول فح وجو فح لا الوصف الوصف في الحج ليس مقيدا لأنه صفة كشفة. الوصف في الحج ليس ليس مقيداً بل هو صفة كشفة وإن كان علمنا ابن بطالب طالب رضى الله عنه رضاه اعتدى مقيداً به مخصصا والصحيح أنه ليس مخصصا وأنها وإن لم تكن في الحجر ودخل أبو لا يجوز لا يجوز زوج من البنت وذلك القاعدة عند العلماء الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحر يحرم الأمهات أيضا من هذه الأمثلة قال الله وجعل فعله وما لم يستطع منكم طولا أن ينكر المحصنات المؤمنات فيما ملكت أي مما ملكت من فتياتكم المؤمنات علمنا أن الرجل إذا خشى على نفسه العنت ولا يستطيع الصبر فلو أن يتزوج الأمة مع أن الأمة ووليس ليس له طول ولا يستطيع الصبر وخشى على نفسه العنت فهذه ثلاث أسباب أسباب تبيح له الزواج من الأمة. فاذا الأصل الاصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة الأصل أن أن لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا إلا بشوت ثلاث بل بشروط أربعة نعم أختنا لم تفهم مسلس لم تمس تفهم مثل الم... ولا... ولا... ولا في, حجور... في حجوركم من نسائكم من لاتي. ها م. قلنا بأنه لما وصف وصف الله جل في علاه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وصف أص... هنا في الآية وصفان مقيدا مخصصا الوصف الأول, الأول في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في حجوركم وصفه الآن فهل هذا الوصف مخصص أم لا علينا طلب قال به ولا يصح لأنها صفك يا شف في غالب الأحوال إذا تزوج مرأة عندها أولاد أنه, أنه يأخذها بأولادها فيكون هنا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الوصف هنا جاء خرج مخرج الغالب وصفه كشفة فالصحيح ان اولى مفهوم له فليس مقيدا ليس مخصصا وهناك وصف آخر في الآية قال الله جل وعلا واربائكم في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الوصف الثاني الدخول بهن فكون هذا الوصف حقا هو هو المحرم بعناه إذا دخل بالأم حرمته بالذات سواء ربيبا غير ربيب, أو ربيب. في الحج أو, في أو ليست في الحج مفهوم وأما المثال الثاني كما بينا هو في قول الله عالم الذي استطاع منكم طوًلا أن ينكح المصفات الممنات فمن ملكت أعمالكم من فتيك من المنات بأنه لا يجوز الزواج من الزواج الحر من الأمة لا يجوز لا يجوز زواج الحر من الأمة إلا في في بشروط ثلاثة شرط الأول لا يملك الزوج من الحرة ما لا يستطيع طولا الثاني يخشى على نفسه العنت الثالث هو الإيمان من فتياتكم المنات لا يجوزها الزوج من الأم إلا أن تكونا إلا أن تكونا مسلمة لذلك قال من فتياتكم المؤمنات وهذا تخصيص من فتياتكم المؤمنات ونفس الأمر الذي ما قيل في في الاستثناء وما قيل في التخصيص بالشرط يقال في التخصيص أيضا بالصفة يبقى لنا أيضا نوعا في المخصصات المتصلة وقلنا التخصيص إما يكون متصلا أو يكون منفصلا التخصيص بالغاية التخصيص بالغاية والتخصيص بالغاية ايضا يعمل عمل التخسيس بالصفة فما كان بعد الغاية اللي هي الخوف المغاير الغاية المغاير فبعد ما كان بعده حكمه غير ما كان قبله كقول الله تعالى في علاه فغسروا وجهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا رؤوسكم وأرجوكم الى الكعبين عندنا غاية هنا الآن فقال فغسروا وجهكم وأيديكم إلى إلى المرافق زي قلنا الحكم الحكم قبل الغاية كله معمم داخل تحت الحكم كل ما كان قبل المرفق المرافق كلها يجب غسلها ويجب وصول ماء إليه قال فاكسر وجهكم وأيديكم غسل اليد ويجب إلى, إلي المرافق لقول الله تعالى إلى المرافق وهذه كما قلنا الغاية ما بعدها حكمه يغير ما ما قبله. إذن العضد والكتف لا يجب غسله، وإن كان الشرع في العضد ورد عن أبي هريرة ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو موقف على أبي هريرة في المسائل اطالت اطالت الغل، فقد غسل يديه وشرع في العضد. لكن هنا في قول لا الفعلاء فغسلوا جاك ما دياكم إلى المرافق، فإلى هنا للغاية. إلى هنا ممتاز. منتهى الغاية هذا من باب التخصيص لما بعد الغاية حكمه مغاير ما قبله كان واجباً ما بعده ليس ليس واجباً حتى ما ورد عن أبيض هريرة في الشروع في العدد فإنه ليس واجباً هو مستحب قال الله تعالى: فكلو فاكلوا حتى يتبين لكم الخلط الأبيض من الخلط من من الفجر فله أن يأكل ويشرب حتى يغلقوا أظنني أنه قد بزغ قد الف أيضا هذا تخصيص تخصيص بالغايه. كل وش عموما خص صبييش حتى تبين حتى أتبين بالغايه حتى تبين لكم من خطر الخط الأسود من الفجر. فهذا هذا تخصيص ايضا تخصيص تخصيص بالغايه. وأيضاً في قوله جل في علاوة لتحقيق رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي محله حال قراءة لا جزء المحرم إلا إذا بلغ محله يعني النحر بلغ الهدي محله فله فله أن يقص أو يحلق شعره وهذا التخصيص كما قلنا وتخصيص هنا تخصيص بالغاية وفي في قول الله في يسألونك عن الم يسألونك عن هو أذن فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى حتى يطهرن ا طهرنا فات قلنا بحيث حتى تطهر وهذا أيضا بعد ما بعد الغاء حكمه الغائر ما قبل الغائر يبقى اذا الاول بأنه لا يجوز القرب من هنا ويجوز القرب إذا اذا تطهرنا قال حتى تطهرنا فات قلنا بحيث أمركم الله طبعا اخذ مساله الغايه هنا الاحناف وقالوا انه يجوز لو أن ان هياتي وإلا وان لم تختسل يعني راءه الطهر ان تختسل له ان ياتي امراته وقول الحزب والصحيح الراجح أن لا بد أن تقتسل لقول الله تعالى فإذا تطهرنا فأتونا من حسن الله وزيادة المبنى ها تنبأ بزيادة المعنى زيادة المباني لها زيادة معنى قال قال قال وقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل هنا جعل جعل الغاية هنا ليل وصفا يكون وصفا معروفا ثم أتم الصيام إلى إلى الليل فقول نصوم نصوم حتى نفطر كيف نفطر قال حتى تبانك الخطر قبل الخطر الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام, الصيام الصيام إلى الليل. والاتمام هنا لا يكون إلا بدخول إلا بدخول الليل. الاتمام هنا لا يكون إلا إلا بدخول الليل. هذا التخصيص التخصيص بالغاية، وهذه هذه تعتبر المخصصات. أو آخر المخصصات التي قال عنها العلماء في التخصيص المتصل ويمكن أن يقال بأن التخصيص قد يكون التخصيص بالسياق أو التخصيص بالسبب كالعبره بخصوص السبب لا بعموم اللوف. التخصيص بالسياق أو التخصيص ب بالسبب ممكن تقدرون مثال على التفسير بالسبب لا التفسير ب لا بتش تريد تكتب تفسير بالسبب تريد تفسير بالسبب لا لا ما تكتب سعيد أنت تكتب يقول الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فإن الله رفيع رحيم أين تقول حديثات لكن لا تتذكر إيه فاطموع الذي في قلبه مره هو على قول من قال تفسير السبب قلنا في حديث لا يفلح قوم ولا أمرهم امراء هذا حديث جاء عن سبب إنه قالوا يا رسول الله اعتلى عرش كسرة فلانة على ابنته فقال لا يفلح قوم ولا أمرهم امراه هذا تفسير السبب هنا أجوبة كثيرة أعتقد تأتيك وأنت ما بتقرأ ليس من البر الصيام في الصفر نعم ممتاز ممتاز من الذي قال بهذا؟ سكين سبحان الله ممتازم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا اليوم. ممكن يقصد لله كيف كيف؟ فين تخصب السبب هنا؟ و... مو... شوف لا إجابات هذه إجابة مش صحيحة مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم مطل و... الغني انت... ظلم؟ انت... هم و... فهموا هم فهموا السؤال ولا ما فهموا و... السؤال؟ يعني ورود... ورود اللفظ العام على على سبب نقولنا في علوم القرآن العبرة هو مصطلح السبب وهناك من يقول بأن العبرة بخصوص السبب لها ب بعموم اللفظ. طيب هناك التخصيص أيضا من من أنواع التخصيص التخصيص بالسياق. الذين ظاهرون منكم. قصة الزور كذا يعني. وليام في قصة خلال بن أمية. نعم. يعني أكثر من إجابة كلهم يقولون قصة الظهار الذين يظاهرونها منكم في الآيات واللعام في قصة هلال بن قمية وحديث البيعان بالخيار وما لم يتفرقه كيف؟ طب نريد التخصيص بالسياق في أحد يستطيع أن يأتينا يأتينا بمثل على التخصيص بالسياق هذا هو الحق الأول سهل عليكم ما صرحوا العمل؟ والتخصيص بالسياق يقول خالصا لك من دون المؤمنين إن الله يأمركم أن تؤدوا السياق ده هذا التخصيص هو بالنص التخصيص إن, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإيش التخصيص بالسياق وين؟ الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ومهتدون يقول إن هو الشرك وين السياق؟ وين التخصيص بالسياق؟ ولا تريق الفضل منكم والسعة آه نعم هذا, هذا على سبب النزول ده أريد النزول دا بالسبب ليس بالسياق هذا بالسبب أقول بالسياق وهذا على العموم ها؟ أقول حاجة بالسياق ما تكتبها ما نكتبها فإن تبعوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور ورحيم كيفها؟ السياق الآيات ختمت بالمغفرة والرحمة طيب فين التخصيص بالسياق؟ ماشي. ماشي. هناك ثلاثه اختصموا في بنت حمزه رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن حمزه اسد الله اسد رسوله اختصموا فيه فيها علي بن ابي طالب وجعفر بن ابي طالب وزيد بن حارث زيد يقول آآ آآ ابنه تؤخي وجعفر يقول يقول عمي وابنه عمي وابنه وخالته تحتي وابن بن ابي طالب فجاء المسلم فمدحه الثلاثه لكن اعطاه لمن من حال من جعفر وقال الخاله بمنزله الام الخاله بمنزله الام هنا هنا اللفظ عامه الان لكن السياق يخصصه اقطع زراعي لو حد فهم اللي فهم يقول لي إيش اللي فهم حق قبل أن أبين لكم يقولون الحذرك شرحت يعني بيقولون يعني بستشكرون ليس هذا سبب وليس السياق لا لا لا هذا السياق وسأبين كيف السياق إيش إيش أقطع مرايف يقول لا نريد أن نخسر زراحة ممتاز ممتاز طيب هو أصلا السياق في هذا الباب سياق جاء محل السياق والاختصام فيها فكان اختصام على الحضانة اختصام كان على الحضانة فقول يوم سلم Labor אחما سنوى القلب من زيلة الأم على الحضانة نظرة عامة وamvelmente القلب من زيلة الأم في كل شيء صحيح لا لكنها هنا السياق قد خصصهم لأن السياق كله في الحضانة زايد يريدها جعفر يريدها علي يريدها قال الخلب من زيت الوالد الأم يعني في الحضانة فهذا اسم التخصيص بالسياق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 فأينما تولى فثم وجه الله هذا عموما الآن حضراً صحيح ولا لا فرضاً ونافلةً السياق أثبت السفر والكلام على على النفل في السفر مفهوم؟ فالسياق أثبت ذلك أن في قول الله فأينما تولى فثم وجه الله هذا العام مخصص بالسياق بانه النافلة في السفر وإلا لا, تسقط لا يسقط استقبال القبلة بحال من الأحوال بل قالوا جاء فأنكم و و و ثم كنتم فقل له وجوهكم شطره معا. السياق شيء منطوق وليس مفهوم كنت اسال يعني طبعا هو السياق السياق بالسباق ولا الحاق زي قلنا السياق من المفسرات السياق من المقيدات تعالوا أيضا احنا ختمنا الامثله عايزين مثلا ثالث ما تصلص بالسياق ايضا وهذا قلت لكم هذا اسم التمرس العملي للفهم النظري العلمي ماذا قال الله تعالى الم ترى ان الله ان لم ترى الله يعلم ما في سمواته وفي الارض ما يكونوا من نجوى ثلاث الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا الا هو معهم اينما كانوا معهم قال وقال, وقال قال فيناه والله بكل شيء عليم فابتده بالعلم واختتمها بالعلم والسياق من, المقاي... من المخصصات من المقيدات فيكون هنا ومعكم أينما كنتم عام, عام يرد به إيش؟ مخصوص بالسياق يبقى معنا كده المعيها هنا معية المعيه؟ المعيه العلم والإحاطة المعية هنا معية العلم والإحاطة وهذا تخصيص بالسياق يقول في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر التخصيص بالسياق قوله تعالى إذ يعيدون في الس إذا عضونا في السبت إيش؟ وسألهم عن القارة الثلاثة كانت؟ هلا آ نعم نعم عن يعني سألهم عن إيش عن عن تجاوزهم فيما فعلوا يوما يوم ممتاز من محمد شهولي ممتاز يا شهولي حي أهل ببرنو والصومال وغيرها ولا من أهل فرقة جميعا زادك الله حرصا أه ضق إنك أنت العزيز الكريم. أو طبعاً هو اسمه معروف إنه على على العاتي الطاغي إنه تغ التحقيق والتقريع ممتازين ممتاز هذا ممتازين إخوهم إذن هذا و... هذا التخصيص بالمتصل يبقى لنا قلانا كلامه التخصيص بالمفصل ما أدري هل نفتح باب أسئلة وما ندخل في الباب لأنه التخصيص, التخصيص بالمفصل لأنه التخصيص تخص بالمفصل هو تخصيص بدليل آخر. محمد من أفغانستان. شاهولي. الله أكبر ما شاء الله والقُتَبُ الله حي هلا فالتخصيص بالمنفصل وتخصيص ذيل آخر، وهذا متجازب النظر في مسائل الأدلة، وقد يكون بالكتاب والسنة ويكون بالمفهوم ويكون بالقياس ويكون بالعقل ويكون بقول الصاحب، كل ذلك مختلف فيه إلا الكتاب والسنة، حتى السنة مختلف فيها، تخصيص السنة مختلف فيها من العلماء، تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه. تخصص الكتاب كتاب متفق عليه المختلف فيه تخصص الكتاب بالسنة وأيضاً تخصص طبعاً إذا كان مختلف فيه تخصص الكتاب بالسنة إذا المختلف بالقياس مختلف وفي التخصص بالمفهوم مختلف وفي فيه الت الت التخصص الصاحب مختلف وفي وهذا سائر إن شاء الله ت تفصيله في الدرس القادم. يقول كيف ممكن ضبط التخصص بالسياق؟ هذا هذه القران مختلف. الضبط هو أنه يكون الإنسان عنده ذوق في القراءة وأيضا يكون عنده قوة لغة مهمة جدا <تصفيق> أيومنا برضو ما أفترضك أتق الله ما. إيش تقول بتقول مش هتتقني تمرسي واتقني صبر صبر العلم يحتاج إلى مثابرة وصبر فارتقي به المل... المرء إلى العلا يسأل يقول من الذين اللذ... لا يأخذونه بقاعزة بقا العبرة بعمل الله بعض الفقهاء من الأحناف وغيرهم يقولون العبرة بخصوص السبب لا بعمل نفسه نعم أه... يسأل عن أسئلة الدرس السابق حتى يعلم الجميع الأس... الإجابات صحيحة أم لا في الدرس القادم إن شاء الله نأتيك به هل كل ما قمت بشرحه موجود في الكتاب المقرر؟ نعم طيب. ليس على التوسع وليس على الامثله كل الامثله هذه لست موجودة لابد لابد أن تفهم من هناك امثله هنضع أمثلة كثيرة لست موجودة في أي كتاب هذا تأخذه من التمرس وهذا لن تجدوا يعني كل حتى المصنفين الكلام مش بقى على الخبير سخط استغفر الله لكن كل المصنفين اقرا لهم كتب الأصول تجد الامثله التي من أول الجواني إلى آخر الخليقة اللي هو عنا آخر الزمان الذي نعرفه كلها امثله مصورة إلا إلا في في علمين جليلين كابن تيمية ابن القيم لهم تمرس في العلم تضلوع لذلك هم أبعد الناس عن المثال المكتوب في كتب الأصول النظري يبينون ذلك عمليا وهذا هو العلم حق. تمرس العلم هو, هو أول علم تطبيق العي العملي هو الذي يظهر ثمرة العلم النظري أفضل كتاب للمراجعة لأن كتاب اللمع مختصر وليس فيه أمثلة كثيرة. <تصفيق> كتاب اللمع مشروح يا أمي ولا يا أخي كتاب اللمع مشروح يعني في لوم شروح كثر ومنهم أصلا الشرازي صاحب اللمع شرحه في ثلاث أجزاء. <تصفيق> <تصفيق> حاتم يقول إنه يعلم أنك تعاني جدا ولكن لا أستطيع أن أقول لك ارتاح. <تصفيق> <تصفيق> بركت يا حاتم والله رفع الله مقامك وأحسن إليك. وإن يحبك في الله على هذه الهمة وربي يقول المخصص بالاستثناء يشترط فيه شروط حتى يكون ما بعد الاستثناء حكمه مخالف لما قبل الاستثناء بينا وقلنا عم سنة الاتصال والانفصال زهيري اعتذر لأنه تأتي أوقات صلاة الجماعة ويتغيب المدة الت... حفظه ربي زيت الجنة يا زه... زهيري رفع الله مقامك هو زهيري أكيد زهيري العليلي صح أي نعم حريص هذا رافع الله مقامد. ممكن أن تنصحونا بكتب للمساعدة من الكتب المهمة دي تي لابد أن هي تكون معك كتاب الورقات وأنا شرحه أكثر من مرة كما قلت لو سمعت سيفيدكم يفيدكم هو مفرغ وطبعا لا يعني لابد للطالب العلم أن يقتني كتاب مذكرتي المذكرة مذكرة شنقيتي لا محل عض عليها بالنواجيس هذه من أمتع الكتب أيضاً للمعاصرين طبعا يقول أشيا يهتمون بدراسة كتاب اللومع لا ليس هذا هل التخصيص المرتصل من باب العموم المخصوص أو أريد به الخصوص لا عمام عموم مخصوص عام مخصوص وليس العام الذي يراد به الخصوص ونحب أن الفرق رسبوع الماضي وهل أرأيتم هذا كان مبحث زياد على الكتاب وكان مهم جدا وهل التخصيص قبل العمل بالعام بها للمراد وبعد إخراج الأفراد؟ لا هو, هو يعني قبل العمل به على قول, على قول عق لا لا نتكلم على قول الجمهور وأنه, وأنه أن التخصيص, أن التخصيص هو قول إحنا في البيان والحق بأن حتى التخصيص قبل العمل أو بعد العمل هو بيان المرات هذا رجع صحيح تقول تقصد شروط في الاستثناء المتصل لأنكم كنتم في حدود إن وصل الأمر للحاكم فالحكم يطبق هذا فقط على مسألة خروج لل... ان الاستثناء لا... لا يعود على الجمل المتعاطفة بررت لي ما لم يعود على الحد فبينت أن أدلة أخرى جاءت قراءة أخرى جاءت الخروج فقط